يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غَمْرَةٍ ساهون يَسْأَلُونَ أيان يوم الدين يومهم على النار مفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين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 وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طارون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدوا